mwalin lulah mwalin lulah mwalin lulah mwalin lulah mwalin lulah 15, -15 كان 12 go لا نرجس ولدت مثل مريم عجابته والعسكري اشعت اتمنى فرح زفوله اصلي والزمان لما يجي جيب الحنان والعالم يعيش بامان واهل الكفر ماخذولا جبنا نسذكر بله والعهد قاعد نسجله والمهد منصب محله واجمل شعرنا شعرنا نقوله شيخ <متصفيق> يا, يا ولا زري وزيارتك ما مقبوله زيارتك علي الناجدي من اداء الرادود الحسيني صفاء الصافي الكلمات للشاعر الحسيني محمد الجماسي له مواليم كلوله